Bismillahirrahmanirrahim Hamin Ain Sin Qaf Kazalik yuhi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 الله حفظ عليهم وننت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآن عربيا لتنذر أم القرا ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه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 dan kita berbeza di dalamnya, maka keputusannya kepada Allah. Itulah Allah, Tuhanmu, kepada-Nya engkau bertakulah dan kepada-Nya engkau bertobat. Sesungguhnya langit dan bumi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 شَرَحَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّاهُ نُوحًا وَالَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ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 dan tidak menunggu mereka dan berkata, saya berharap dengan Allah yang telah menunjukkan dan berkata untuk berjadil di antara anda Allah, Allah tak hujah terbihna wabihna kum Allah yajmau terbihna wailahe almasir. Waladin yujadzun fil lahi min ba'di mas tujibalehu hujahum da'hzat engda Rabbihim alaihim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 وهو القوي العزيز من كان يريد حرص الآخرة نزيد له في حرصه ومن كان يريد حرص الدنيا نأته منها وما له في الآخرة من نصيب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 ترى الظالمين مشفقين منا كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير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 ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنقوا وينشر رحمته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 ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام أي يشاء يسكن الرياح فيضل النراكدة على ظهره إن في ذلك لا آيات لكل صبار شكور atau menunggu mereka dengan apa yang telah menanggap dan menghidupkan banyak dan mengenai oleh mereka yang telah menanggap dalam ayat kita apa yang telah menanggap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 والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومنا رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين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 ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ وَتَرَضَّى لِمِنَ الَّمَرَأَوُ الْعَذَابَ يَقُولُنَ هَلْ إلَى مَرَدٍ مِن سَبِيلٍ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 ألا إنَّ الظَّالِمِينَ فِي عذابِ مقيمٍ وما كان لهم من أولياء ينصرنهم من دون الله وما يضل لله فما له من سبيل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 ويجعل من يشاء عقيمًا إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك وحينا إليك روحا من أمرنا Ma kuntu taderi ma al Kitab wal al Iman, Walakin jalna h nuara, Nahdi bihi man Mashaa'ulin aibadina, Wa inna kala